صديق و موسوعه الله فقد النابلسي للعلوم ا ث ف ر و ا و ا ك ف س ل ا م ي كفرا ه تربيه الاولاد في ا ل ا س ل ا ل ف ض د و ر محمد ل ن ا ب